ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن, ومن وحي العلماء نبي يقرأ الحسن والحسين ويعودهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين الزامة أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لهم شيطان <تصفيق>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 ومن أرد الله بشيء أن نزل به ذلك الشيء والكبه لكن العبد عليه يخبر الأسفل يا مغيث الغايثين ويا مجيث السائلين اللهم رب الناس أذيب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقاما الرقيه الشرعيه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ ولهذا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين খানীতো لا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 أُجَمِّعُ مِن رَبِّي وَأُلَائِكَ أُمَرُ مُفْلِحُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَا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 وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم شفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عياده انفس من بعد ما تبين لهم الحق فهفوا وصفحوا حتى ياتي الله بامرِه ان الله على كل شيء قدير ام الناس ام يحسدون الناس لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وَآتَيْنَاهُمُ الْمُلْكَ الْعَظِيمَ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تُحْسِدُونَ نَنَا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تُحْسِدُونَ نَنَا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تُحْسِدُونَ نَنَا بَلْ كَانُوا لا فأخرجناهم من جنات وعيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ مثلهم كمثل الذي استوقذ نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 وهو اللطيف الخبير ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 أَلَهُمْ أَرُجُلٌ يَمْشُونَ بِيَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِيَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِيَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِيَا قُلْ إِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ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 فسينكم افلاتم ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ثم ارجع البصر كرتين يا قلب إلي خاسئا وهو حسير فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفرا فاقع لونها تسر الناظرين تَسَرُّ النَّاظِرين وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خلق الله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 وَما أُزِل علىلَ المَلََنِ ببابِهاروتَ وَماروط وَماَا يعَمَالِ مِنْ أحدَد حتى يَق حتى يَق إِ ما نَحْن فِتْنَةُ فَلا تَكرَ فَيتَعََّمول مِنهُم ماَا يُفَقُونَ ب بَن للمَرءِ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 قالوا آمنا برب هارون وموسى لا هي تنقلب لهم لا النجوى الذين ظلموا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 وَإذ صفنا إلى كان فر من الج يستون القرآن.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 فبأَ لَ يَّكُ ماَا تُكَذذم يرسل عَلَكُ مَا شظُ مِ النار مِ النار وَلُحاسُ فَل تَصان يرسَل عَلَكُ مَا شظُ مِ النار مِارل حَاس فَلََ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 صلى الله خير حافظ وحفظنا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 ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهو جوره للمؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه ورحمه للمؤمنين وَلا يزيد الانمِينَ إلا خَسار وَلَ نَبنُ وََّكُ ب شيءَ منِ الْخَوفِ وَج وَونقُص منَِ الأوان وَأفس والتمرات وَبش الصابِرين الذيينَ قالوا ان لله قالوا ان لله و انا اليه راجعون الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله و انا راجعون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 اذ جمعوا لكم فخشم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم فَقَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُهُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَخَافُوهُمْ فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله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 إِنَّ إِلَى اللَّهِ رَاجِمُونَ وَدَنَوْنِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ فَنَادَى ان يكوت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ادنا دعى ربه ربي لا تذرني فردا وات خير الوارثين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 ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس ذي صدور الناس من الجنة والناس سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أرحمك سبحانك انا كما لقفك سبحانك كما اكرمك سبحانك ما احلمك على من عصاك وما قربك من من دعاك سبحانك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 اعيدكم بعزه الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون اعيدكم بعزه الله من شر ما تجدون بكلمات الله التامه من شر ما خلق اعيدكم بكلمات الله التامه مَا كُلُّ شَيْءٍ ظَالِمٌ ومن كل عين الأمة أعيدكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يضار بالليل ويكمن بالنار ومن شر ومن شر ما يضار بالنار ويكمن باللين ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها أعيدكم بالله العلي العظيم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 بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفسنا وعين حاسدنا الله يشفيكم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 بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتاة الأمر ومن الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام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 او اصابت جسدا فامرضت او اصابت عضوا فابطلت او اصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فاسقطت او أصابت عينا فأمرضتها او اصابت رحما فعقمت اللهم ابطل حسدا على الدين وقوه الإيمان او على الاستقامه والانتماء او على العافية في الابدان او على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 سحر منتقم وحاسد وحاقد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 <تسجد> اللهم ما بطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم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 والجان. اللهم عصم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الانس والجان استغلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفىكم استغلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم.